القومي بطريق النضالين يا امتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين بحكمته تحرك الساكن وارتج ومن يسير بلائه استغاث شديد الصبر وضج وإلى عظيم عفوه قطع الحديد عميق الفج سبحانه هو الذي خاطب الخليل بقوله واذن في الناس بالحج واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل نفس وسواها والهمها فجورها وتقواها وخاطب الحبيب المصطفى بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة مضر ورسول الله الملك الكريم البر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه نرقى بها في كل مشهد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اما بعد فا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حلقة جديدة هي احدى حلقات هذا البرنامج العظيم يا امتي والتي وضعنا لها عنوانا هو الاعتزاز بهويتنا الاسلامية كيف تعتز الامة الاسلامية بهذه الهوية الاسلامية وبهذا الدين الذي هو صرح عظيم اختاره الله تبارك وتعالى للبشرية من لدن ادم عليه السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين مشاهدينا الاعزاء يسعدنا ان يكون معنا في هذه الليله المباركه العظيمه علمان من اعلام الدعوه الاسلاميه فضيله الدكتور عبد المهدي عبد القادر مرحبا بك فضيله الدكتور واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلكم سببا في هدايتنا وهدايه المستمعين جميعا وان نكون قادرين على ايصال ما يحبه ربنا ويرضيه للامه الاسلاميه كما يسعدني ان اقدم لحضراتكم العلامه العالم الدكتور عبد الرحمن البرش مرحبا بفضيلتكم دكتور عبد الرحمن واساله الله سبحانه وتعالى ان تكون سببا في رحمتنا ورحمه المشاهدين جميعا ومشاهدي الاعزاء الاعتزاز بالهويه الاسلاميه ونحن بعد انقضاء هذا الموسم العظيم موسم الحج وقد كثر الحديث دكتور عبد المهدي حول هذا المرض الذي انتشر انفلونزا الخنازير وكان هناك تخويف للامه الاسلاميه فرائيته ان الامه قد وقعت في تخبط شديد خاصه في اتخاذ القرار هل نسمح للمسلمين بالاداء الفريضه ام نمنع يذهبون ام يتوقفون فرائيت ان الامر يحاك للاسلام والمسلمين بايدي غير المسلمين هل ترى ذلك فضيلتكم وكيف تعتز الامه الاسلاميه بهذه الهويه الاسلاميه العظيمه تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الامه الاسلاميه خاطبها ربنا وعلمنا ان تكون لنا شخصيتنا المستقله لا يصح ان نكون تبعا لاحد انما نكون نحن اصحاب القرار في حياتنا الدنيويه وفي حياتنا الدينيه وفي كل امورنا نسعى وراء كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم الامه الاسلاميه يجب ان تكون مستقله تماما وحينما جاء عمر بن الخطاب صحيفه من التوراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذه صحيفة أهداها إلي أو أعطاها لي صديق لي من بني قريزة غاضب رسول الله لا ما يصحش ما يصحش كده لسنا أتباع التوراة ولسنا أتباع الإنجيل ولسنا أتباع أي ثقافة وإنما نحن أتباع التوراة دين عظيم احتمه ربنا واوحاه كاملا غير منقوص هو الدين الوحيد الكفيل باسعاد البشريه في الدنيا والاخره الثقافات الوافده والدراسات المستورده وكل هذا لا يصح مطلقا ان نكون من المقتدين بالامم الاخرى في الامور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال لعمر كلمه يجب ان نكررها نحن لانفسنا ام تهويكون فيها يا عمر يعني احنا محتارين في المله بتاعتنا كيف نفهمها او كيف نطبقها ام تهويكون فيها تهوك يعني تحير هل نحن محتارون في ديننا او تطبيق ديننا ان رسول الله بين اصحابه يبلغهم وحي الله اليه ويشرحه لهم ويطبقه هو صلى الله عليه وسلم لا يصح ان تكون الامه خلف الامم الاخرى الامم الاخرى تقول ان في مرض كذا خلاص الامه ترتبك ونحجج الناس ولا ما نحجج هو الحج بيد اي انسان ان يقول تحج الامه او لا تحج هذا لا يصح مطلقا هذا من عمل العلمانيين او من عمل اعداء الاسلام الذين يريدون منع الامه من كل امور دينها من كام سنه طلع علينا ناس يقولوا ما تخلوش الحج في يوم عرفات كله ما توزعوا الحج على طول السنه وناس يقولوا لا مسلمين ما يصوموش عشان ما يضعفش الانتاج وناس يقولوا ما, ما يحجوش وناس يقولوا ما يصلوش وناس ايه ايه ماذا يريد هؤلاء العلمانيون العلماني انسان يريد فصل الدين عن الدنيا يريد ان يكفر الناس وان يخرجوا من دينهم والغريب انهم يقولوا بقى على المسلمين انهم بيكفروا الناس بينما هما اللي بيكفروا الناس بيكفروا المسلمين ايه هو يشيع بقى ان فيه مرض انفلونزا الخنازير واصبح وباء هو ده كلام احنا يجب نقبله ما صحش نقبله لا يليق مطلقا هقبل كلام ديني قال لي ما تقبلوش يعني هل اقبل انا ان اقتدي بفكر غير اسلامي الله تبارك وتعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعم المسلمون عليهم ان يقراوا القران ويتاملوا فيه الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امننا واذا خلو عضوا عليكم الامان من الغيظ قل موتوا بغيركم اننا لن نقبل نصيحه من اعدائنا ولا من اتباع دين غير ديننا ولا من اتباع مذهب ارضي او نحله ارضيه انما يجب ان نكون مستقلين هل ديننا يجوز يجيز لي ان اخاف من الوباء لا عندما قال لا عدوى ديننا يجيز لي ان امنع الحجيج خشيه المرض اولا المرض لم يصل الى درجه الوباء فالوباء مقتسح اعدادا كبيره وبعدين فين العدوى هنا لو كان الامر عدوى ما كانش يكون عدد اللي ماتوا كلهم في كل دوله 50 20 30 10 5 بس ده ما يعتبرش وباء طب فين العدو طب ما يقعد يضرب بقى عدد كبير قفله السكان دلوقتي كتيره الحمد لله المرض ما انتشرش والحمد لله الحجاج حجو ورجعوا بفضل الله سالمين غانمين ف يا لهف نفسي على اناس تحملوا اثم ان منعوا الحجيج من الحج ويا لهف نفسي على اناس ارغموهم على ان يطعموا بمصل لم تثبت سلامته بعد ولا قبل له الحجاج واضطروا الى ان يتجرعوا هذه الجرعات مقابل ان يؤدوا فريضه كتبها الله عليهم اخى المسلم يجب ان نكون مستقلين بشخصيتنا يجب ان نكون معتزين بديننا كما قال عمر نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فلا نبتغي العزه في سواه لا نريد ان نبتعد عن الاسلام فالا ضاع العز ووقعنا في الذل والله يقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون فتق الله خيرا دكتور نعتز بشخصيتنا وبديننا وباسلامنا ولا يصح ابدا ان نقتدي باي امه اخرى او ان نستورد ثقافات نظن انها هي التقدم وانما الاسلام هو العز كله وهو التقدم كله وهو النور كله واسال الله ان يوفقنا ويركبه <صفيق> <حيواني. تصفيق> احسن ربنا يكفي في الخلق دكتور عبد الرحمن كيف تصنع الامه قرارها بيدها في ظل الاعتزاز بالهويه الاسلاميه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اسال الله ان يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا آمين. ان يبيض به يوم القيامه وجوهنا ان شاء الله آمين. واهنئ الاخوه المشاهدين والاخوات المشاهدات واهنئ الحجاج ب انتهاء هذا الموسم الكريم نسال ان يقبل من الجميع واهنئ الامه الكريمه ونحن على مشارف عام ينقضي ويستقبل عاما جديدا واذكرها باننا كنا منذ ايام في اطهر البقاع واشرف البقاع نقدم صوره او نقدم نموذج الامه المسلمه نعم الامه التي سلمت امرها لله ولم تقبل من هذا او من ذاك الامه في موسم الحج كانت تقدم الصوره العمليه التطبيقيه للامه المسلمه ثم <تصفيق> تاخذ عن ربها يأمرها بالطواف فتطوف نعم وترى الحق كل الحق والخير كل الخير في هذا الطواف يأمرها بالسعي فتسعى يأمرها بالرجم فترجم وتدرك ان السبيل الوحيد لتلقي اسباب الهدايه هو طريق الله, الله. الله. رب العالمين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين لا لا مصدر للحياه الامه السعيده لا مصدر عزه الامه الا مصدر واحد وحيد هو التلقي عن الله تبارك وتعالى والحج صوره عمليه كامله تقدم نموذجا فالحقيقي يتركون ديارهم واوطانهم طاعه لله رب العالمين الحقيقي يمارسون شعائر قد يفهمون ما وراءها وقد لا يفهمون لكن هم في كل الاحوال يدركون انهم يطيعون الله رب العالمين وبالتالي يقدمون حاله الامه هي دي, هي دي الامه الامه التي لا تاخذ الا من الله ان هم التي رجمت الشيطان ولم يكن رجم الشيطان مجرد عمليه اليه رجم لشخص من تمثال مقام انما كان اعلانا باننا كامه لن نقبل من غير الله تبارك وتعالى افكارا الشيطان جاء يقول لابراهيم ضد مصلحه ولدك الشيطان جاء يقول لهاجر نعم. ان ان نعم. ما يفعله نعم. ابراهيم هو ضد مصلحه الشيطان جاء يقول لاسماعيل نعم. ان ان ما يفعله الشيخ ليس من امر الله نعم. الشيطان جاء يلبس على ابراهيم واسماعيل وهاجر لكن سيدنا ابراهيم نموذج المسلم سيدنا اسماعيل نموذج المسلم يعلمنا انه لا نرجو من هذا الشيطان لنعلن له اننا لا نتلقى منه وان المصلحه الحقيقيه هي في منهج الله تبارك وتعالى وحيثما كانت المصلحه فثم شرع الله ولولا ان ندرك الحكمه من هذا هذا معنى يجب على الامه ويجب على الاخوه المشاهدين والمشاهدات ان ندركها جيدا لا سبيل لعزه هذه الامه الا اذا استقرت العزه من مصدرها الاساسي ان العزه لله جميعا هناك من تصور في لحظه من اللحظات ان لدي منهجا استطيع ان اقدمه فينفع به الناس هناك من تصور ان ميله الى بعض اعداء الاسلام سوف ينفعه ويعني تخيل ان مرور الايام ستكون عاقبته ان الكلمه العليا ستكون لاعداء الاسلام فترى الذين يسيعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي فيصبح على ما اسر في انفسهم نادم بل بل من النماذج الرائعه التي تبين هذا انه نستقل العزه والحق من مصدر واحد في صلح الحديبيه سيدنا عمر وغيره من الصحابه راوا ان ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقبل به من شروط للصلح امور مشحفه ولا تقبلها نفس المسلم صاحب الهمه العاليه ويقول كيف نرضى الدنيا في ديننا ولكنه بعد ذلك يدرك انه اخطا وانه يوم ان قال هذا لرسول الله وغلبته نفسه قال هذا لرسول الله كيف الست رسول الله حقا الست على الحق الى اخره كيف نرضى الدنيا في ديننا ادرك فيما بعد انه لما اطاع الله ورسوله افض بهم ذلك الى خير اهوائهم يومها التي كانوا يريدونها لا افض ذلك بالامه الى شر كبير ما افض بالامه الى الفتح الا هذه الطاعه وكرر هذا سيدنا عمر وسيدنا ابو امامه وغيره درس شاهد لا سبيل لعزه الامه الا حين تستمد العزه من صاحب العزه وان العزه لله جميعا تك الله خير الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه لكن الغرب يرون المسلمين بيقولوا لو اطلقنا لهم العنان لعثوا في الارض فسادا هم شايفيننا ان احنا مفسدين في الارض الغرب يروننا كذا الدكتور عبد الرحمن بيقول ان لا عزه لنا الا اذا تلقينا عن الله عز وجل وان اذا عززنا بديننا ما الذي اوصلنا لهذه الحال وان يكون قرارنا بايد غيرنا وان احنا نرتبك عند كل شائعه يعني الغرب يقول ان انا لو اطلق العنان لي لو فسنعيث في الارض فساده نعم نحن الحمد لله طول عمرنا اقوياء فماذا فعلنا من الفساد نعم يعني اريد ان اتكلم مع عقلاء الغرب لان قساه الغرب دول ما ينفعش معاهم كلام خالص نعم اريد ان اتكلم مع عقلاء امتنا لان العلمانيين من الامه قساه قوي ومجرمين قوي لكن العقلاء سواء من الملتزمين بالاسلام او الملتزمين نصف التزام او الاخر هل نحن الذين قاتلنا في الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه مين اللي قتل الحرب العالميه الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه اتقتل فيها 155 مليون بني ادم والله يجب على امه الاسلام ان تحاكم الدول التي قادت هذه الحروب نحن مصر الان عندنا ارض قد ايه مليانه الغام احنا اللي كنا بنحط الألغام دي وليه لحد دلوقتي والخريطة ليه ما جات شيء وعرفنا نطلع الألغام ونقي أولادنا من القتل ونستطيع أن ننتفع بهذه الأرض من الذي قاد الحروب الصليبية وجاء إلى بلاد الإسلام وقتلوا في يوم واحد في معركة واحدة 70 الف مسلم حتى ارتفعت الدماء في ساحه المسجد الاقصى الى ركاب القائد الفرنسي الركاب اللي هو في سرج الفرس يعني يعني الدم وصل كده ارتفاع متر في ساحه المسجد الاقصى من دماء المسلمين المقتولين وبعدين ارسل الركاب الى امه في فرنسا يقول ابناه قتله من المسلمين ما بلغت به الدماء من الارض الى ركاب فرسه ولما انتصر المسلمون على الصليبيين لم يقتلوا منهم احدا ورفض صلاح الدين تماما ان يقتل احدا منهم بل ان امراه منهم ضاع ابنها الصغير واخذه المسلمون فماذا كان من المسلمين قال لها قادتها اذهبي الى قائد المسلمين فانه قد يرد اليك ولدك طيب من حضرتك في تلقي الاتصال والله انا عاوز اخلص الموضوع الاول وبعدين نتركوا نشوف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخت حنان الشرقيه السلام عليكم ورحمه الله اا لو سمحتي يا سيدنا الشيخ انا بنتي بغرب خطبتها على ابن عمها نعم وهي الحقيقه بدع مع بنت عمها اللي هي اخت العريس بس انا مش فاكره بس الحاجه فاكره يعني كم مره رضعت فعايز اعرف يجوز طيب ان شاء الله سنجيب باذن الله في اخر حلقه اتفضل دكتور قال قاده الصليبيين للمراه الصليبيه التي ضاع طفلها اذهبي الى قائد المسلمين فذهبت الى صلاح الدين وقام صلاح الدين بنفسه وبحث عن الولد وقال الجنود المسلمون انه ان قد اخذناه وبعناه لتجار العبيد فارسل الى السوق الى تجار العبيد وبحثوا ووجدوا الولد ودفع الثمن للتجار واخذ الطفل وسلمه لامه فرجعت وهي تعترف بقدر هذا الدين وبقدر رجال هذا الدين وانهم خير رجال البشريه مين اللي عمل محاكم التفتيش هم بيقولوا علينا احنا ارهابيين احنا م... احنا اصحاب عنف احنا مجرمين والله كذبوا وكذبوا والف كذبوا من الذي صنع محاكم التفتيش التي قتلت المسلمين شر قتله نعم وكان رجال الدين المسيحي هم الذين فعلوا ذلك من نعم يقولوا احنا علينا احنا اللي هنكون لو تقوينا هنكون اهل عنف احنا كنا اقوى الامم فرحمنا كل الناس والله حينما اقرا في تاريخ الاسلام ان بعض المسيحيين كانوا يخطئون في الاسلام فكان علماء الاسلام يسدون اذانهم حتى لا يسمعوا خطاهم حتى لا ياخذوهم الى القاضي فيحكم عليهم القاضي بكذا او كذا ان المسلمين حينما فتحوا البلاد لم تنقلب البلاد عليهم مسلمين لما فتحوا العراق اشو سابوها ما انقلبتش عليهم ليه الفرصه ارسلوا لهم يقولوا لهم من قلبه ما خلاص مشوا قالوا لا ما هم احسن منكم المسلمين لما جم فتحوا مصر الروم كانوا في قمه الغضب نعم ولكن المصريين ما انقلبوش على على المسلمين ليه واصبحوا من المسلمين واصبحوا من حماه الاسلام واصبحوا كذا وكذا هل تتصور ان الرومان لما كانوا يحكمون مصر كانوا يطردون القاده الدينيين للمسيحيين ويجعلونهم يقيمون في مغارات الصحراء فلما جاء عمر بن العاص قال اينما كان فلان البطليق فلان والقسيس فلان يقول كان يسهم وما فيش اي مشكلة خالص نعم. انت عارف الكلام ده كان بيقوله عمر بن العاص وقتين لما كان الرومان تكاتفوا مع المسلمين ومع النصارى في مصر وقتلوا من المسلمين 23 الف بعدما انت قويتي عمر واستوليت وانت اصبحت الحاكم نعم. تترك كل ده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 وبعدين هي دوله فقيره بنجلاديش نعم فانا لقيت مستشفى رحت ازوره بناه احد الاثرياء من الدول العربيه فلاحظت ان بعض الاسره فاضيه فقلت ليه انتوا عندكم اسره فاضيه لكن مش منظرها ان هي فاضيه زياده عن المطلوب نعم لا, لا ده في حاجه قالوا اه دول مش مسلمين ولما عرفوا انك انت شيخ ومن علماء الاسلام حبوا يعني يستتروا حتى يعني ايه نعم. لا يضايقوك قلت أو... لا ابدا ما ضايقونيش الله بقى احنا مسلمين نكره ان واحد غير مسلم يعالج في مستشفياتنا بالعكس ده احنا يسعدنا جدا نعم عمر بن الخطاب شاف واحد مجنون بمرض مصاب بمرض الجذام فقال ايه ده ا ده بيشحت ليه قالوا له ما هو مسراني قال الله يعني اكلت شبابه وتربطه وشيخه خدها ياخد قوت من بيت المسلمين ما يكفيه ما. نعم ياخد من عمر هذا عمر عمر الانسان القوي اللي ما ما كانش بيخاف اي امبراطور في العالم اقوى حاكم في العالم وكانت الامه في وقته اقوى امه في العالم نعم خلاص اصبحت رايه الاسلام في كل مكان ومع ذلك يقول على النصراني لا ما تسيبوش يشهد ايه ده ايه ده بالله انا بشوف النهارده مجرمين امريكا يروحوا يحطوا واحد تحت ميه تزن عليه شويه شويه وغبرطين عينيه ولا واخدين فلان بيعذبوه بطريقه كذا ولا بيقطعوا المصحف ويحطوه في المجاري ايه ده هل هذه انسانيه هل هذه احترام اننا اذا تناظرنا والله لن يكفيني الا ان انادي بمحاكمه قسات العالم من غير المسلمين حتى ياخذوا حقوقهم اليهود عاملين في فلسطين ولا حد قادر يقولهم حاجه ومحتصبين فلسطين واقصى ما بيقولوه المسلمين <تصفيق> واقصى ما بيقولوه الفلسطينيين انهم بيقولوا ايه ادونا لحد حدود 4 يونيو قبل حرب 67 ايه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم ليه ما تقولش فلسطين للفلسطينيين ليه والله نعم الله نعم الا لكن مع ذلك مش عاجبهم مش عاجب اليهود عاوزين لازم ان هم يكونوا ثابت الموقف ويقتلوا الفلسطينيين هي مؤامره يا استاذ ده ضربوا في يوم في لبنان حرب يمكن على بعد سنه او سنه ضربوا بيت ب 130 قنبله بيت واحد سبحان الله ليه عاوزين تعملوا فيه ايه يعني انا ارجو انه يكون فيه عقلاء فيه حكماء في الامم الاخرى يصدوا عنا شر قساتهم فابن الامه قد ابتليت بالضعف او بالوهن في قادتها حتى اصبحت قسوه الامم الاخرى عاد ضد واصبحت تاكل في الامه اكلا وهذه الامه هي حاميه الحق ولو تركناها تذوب او تضعف فان الحق سيموت من الارض وسينتقم الله من الظالمين وستضيع قضيه التوازن بين البشريه ان هذه الامه اوصاها الله تبارك وتعالى بحمايه كل من في الارض والله قال لرسوله وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لكل صلى المخلوقات صلى الله عليه وسلم احنا علينا ان احنا لما نلاقي دوله بتاكل في دوله ثانيه علينا ان احنا نوقف الظالم ونقول له لا انت ظالم ما يصحش ابدا حد يقول علينا احنا اهل عنف او اهل ارهاب او اهل تطرف نحن اهل حق ونحن اهل انصاف ونحن نحرص على ان ننصف المظلومه ايا كانت ديانته واي كان وطنه واي كان قومه واسال الله اسعدك الله خيرا دكتور عبد الله ويدفع عنا ازل المؤذين وكيد الكايدين اللهم امين زك الله خيرا واي وكان انا بتاسف اني اثرت في نفسك الشجون ال <تصفيق> القابعة في القلب يعني ولكن كان لابد منها ويا ليت الأمة الحبيبة تعي ما قاله فضيلة الدكتور وتصغى لشكاية ترفع من البيت المقدس لصلاح الدين في كل صباح ومساء يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس رفعت إليك شكاية